أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجيم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القواه ذو مرة فاستواه وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قواب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتى رونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة الموت عندها جن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 ما سميتهم أتوم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلقان إيتبعون إلا الظن وماته الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى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 من العلم إن ربك هو أعلم بما ضل على سبيله وهو أعلم بما اهتدى.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 تُم أَجِنَّةٌ وَإِذْ أَلْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُقُونِ أُمْمَهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّ أَفْسَأَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نِتَّقَى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 إذا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه هو رب أهلك عاد للأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوا فغشاها ما غشا فبأي آلام